يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد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 ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتاه واديناه نجدا فلق تحمل عقده وما اجراك ملعبه فكُرة طبته او اطعام في يوم من ضيمك انك من زام قربه او مسكينا زامه ترما كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه